فَأَمَّا مَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَاةِ قَهْرٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الههين اثنين انما هو اله واحد فاي ايا فذهبون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 قوم بربهم يشركون